وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجمع والدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل ان شاء الله تبارك وتعالى قراءتنا في كتاب المهذب المنير رزاد المسير في علم التفسير وكانت الوقفة عند الآية الخامسة بعد السبعين من سورة آل إمران عند قول الله تبارك وتعالى عند قول الله تبارك وتعالى عند قول لا تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من ان تمنه بقنطاري يؤديه اليك الآية قال المصنف قوله تعالى ومن اهل الكتاب طبعا هذا شروع في مسائل تتعلق ب أو أحوال أهل الكتاب من حيث قد تبين ما تقدم كلام في عقائدهم الآن سيبين لنا ربنا شيئا من أخلاقه يقول ربنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه قال ابن جريج أودع رجل ألفا ومئتي أوقية من ذهب من ذهب عبد الله بن سلام فأداها إليه فمدحه الله بهذه الآية وأودع رجل فنحاص ابن عازورا بنارا فخانه هذا ذكر مقاتف في تفسيري آه... بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنه يقول هنا أودع رجل ألفا ومئتي أوقية من ذهب بن عبد الله بن سلام أودعه له أعطاه إياه فأدها إليه امانه أمانا فمدحه الله بهذه الآية وأودع رجل في حاصة بن عازوراء ذاحد علماء يهود دينارا فخانه قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك قال وأهل الكتاب اليهود وقد سبق الكلام في القنطار قد سبق الكلام في القنطار إذا معنى الآية هنا أن أهل الكتاب فيهم الأمين هو عبد الله بن السلام هنا رضي الله عنه الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة نعم وإن كانت كثيرة كقنطار نعم قال المصنف فإن قيل, فإن قيل لما خص أهل الكتاب بأن فيهم خائنا وأمينا والخلق على ذلك وضع لماذا خص أهل الكتاب بأن فيهم خائنا وأمينا والخلق فيهم الخائن والأمين الجواب قال فالجواب أنهم يخونون المسلمين استحلالا لذلك وقد بينه في قوله ليس علينا في الأميين سبيل فحذر منهم وقال مقاتل الأمانة ترجع إلى من أسلم منهم والخيانة ترجع إلى من لم يسلم وقيل إن الذين يؤدون الأمانة النصارى والذين ليؤدون اليوم القول الأول هو الأشهر نعم القول الأول أنه هو الأشهر يعني أن فيهم الأمين الذي يؤدي الأمان وإن كانت وفي من الخائن الذي لا يؤدي الأمان وإن كانت حقيرة كالدينار يعني الأمين في الكثير ومنهم الخائن في القليل ف نعم قال إلا ما دمت عليه قائما إلا ما دمت عليه قائما قال وفي هذا القيام قولان واضح أنه التقاضي قاله مجاهد وقتاده والمعنى ما دمت مواظبا بالاقتضاء له والمطالب وأصل هذا أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرف والتارك لو يقعد عنه هذا القول الأول والثاني أنه القيام حقيقة فتقديره إلا ما دمت قائما على رأسه فإنه يعترف بأمانته فإذا ذهبت ثم جئت جحدك قاله السدي إذن إلا ما دمت عليه قائمة يعني إما على وجه المقاضات تطالبه وتطالبه وتطالبه أما على وجه أنك تقوم على رأسه حقيقة أي لا يؤدي إليك في حال من الأحوال إلا في حال أنك قمت عليه مطالبا له مضيقا عليه متقاضيا لرده ثم بين العلة سبحانه وتعالى بقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يعني سبب هذه الخيانة أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل قوله قال مصنف قوله ذلك يعني الخيانة يعني علتها والسبيل الإثمه والحرج ونظيره ما على المحسنين من سبيل يعني ليس علينا في خيانة العرب أو في خيانة المسلمين سبيل يعني ليس علينا بذلك ذلك حرج استحلون يعني قال قتادة إنما استحل اليهود أموال المسلمين لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب هذا رواه عبد الرزق في تمسيره ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله كذب وهم يعلمون قال صد يقولون قد احل الله لنا اموال العرب شوف هذا من جمله بس حلوا مما حرم الله ونسبوه الى الله قالوا قد احل الله لنا اموال العرب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون قال وفي قولي وهم يعلمون قولا أحدهما يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة الوفاء وأداء الأمانة يعني لكل أحد والثاني يقولون الكذبة وهم يعلمون أنه كذب نسأل الله العافية والسلام يقولون الكذبة وهم يعلمون أنه كذب طيب ويقولون عن الله الكذبة، وهم يعلمون ثم قال ربنا تبارك وتعالى بلا بلا قال المصنف رد الله عز وجل عليهم قولهم ليس علينا في الاميين سبيل بقوله بلا يعني بلا عليهم سبيل هذا المقصود هم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ليس علينا في اموال العرب حرج واثم حل الله لنا فقال الله عز وجل بلا اي عليكم حرج لكذبكم واستحلالكم أموالا الأمويين إن عفقوله هنا بلا إثبات لمن نفوه من السبيل هنا وإذاك بعضهم يقول هنا قوله تعالى بلا كلام كامل هنا بلا ثم قال ربنا تبارك وتعالى من أوفى بعهده واتقى من أوفى بعهده فإن الله يحب المتقين قال والعهد معاهده الله عليه في التوراة من أوفى بعهده أي بعهد التوراة وفيها بعهده قولان أحدهما أنها ترجع إلى الله عز وجل أي بعهد الله والثاني ترجع إلى الموفي أي بعهده لمن أعطاه الأمن أوفى له بذلك فإن الله يحب المتقين ثم قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكين ولهم عذاب اليم قال قوله تعالى ان الذين يشترون باهل الله وايمانهم ثمنا قليلا قال في سبب نزولها ثلاثه اقوال في سبب نزول هذه الايه احدها ان الاشعه بن قيس خاصم بعض اليهود في أرض فجحده اليهودي فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينه قال لا قال اليهودي قال لليهودي أتحلف فقال الأشعز إذا يحلف يذهب ما بمالي فنزلت هذه الآية خرجوا البخاري ومسلم نعم من الحديث عبد الله بن مسعود صحيحين الحديث عبد الله بن مسعود طيب والثاني أنها نزلت في اليهود عهد الله إليهم، عهد الله إليهم في التوراة تبين صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فجحدوا وخالفوا لما كانوا ينالون من سفلتهم من الدنيا. هذا قول عكرمة ومقاتل. والثالث أن رجلا أقام سلعته في السوق أول النهار، فلما كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف لقد منعتها أول النهار من كذا، ولولا للمسال ما باعها به. فنزلت هذه الآية هذا قول الشعبي ومجاهد يعني من ينفق سلعته بالحلف الكاذب قال المصنف على القول الأول والثالث قول الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود وعلى القول الأخير له قول الشعبي ومجاهد قال فعلى القول الأول والثالث العهد لزوم الطاعة العهد لزوم الطاعة وترك المعصية وعلى الثاني ما عهده الله إلى اليهود في التوراة واليمين الحلف وإن قلنا إنها في اليهود والكفار فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة أصلا نعم الله عز وجل لا يكلمهم وتعالى الله يكلم من يشاء ويعرض عن من يشاء سبحانه وتعالى قالوا وان قلنا انها في العصات فقد روى يعني ابن عباس انه قال لا يكلمهم الله كلام خير يعني يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم يعني طيب اذا ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا ينظر الى يوم القيامه لا خلق لهم في الاخره يعني لا نصيب لهم في الاخره ولا يكلمهم الله أي يعرض عنه سبحانه لكل من يشاء ويعرض عن من منشاء سبحانه ولا ينظر إليهم يوم القيامة أوضح لا ينظر إليهم يوم القيامة هذا من جملة جنس الأفعال الله ينظر لمن يشاء ويعرض عن من منشاء سبحانه وتعالى ولذلك جاء في بعض الآثار أن الله قضى ألا ينظر إليها النار ولو نظر إليهم لرحمنه طبعا الآية على الظاهري يعني في نص صفات الأفعال أن الله يفعل ما يشاء وجنص النظر وجنص الكلام أفعال يفعله الله ما تشاء فالله يكلم من شاء ويعرض عن من شاء أي لا يكلمه وينظر لمن يشاء ويعرض عن من شاء سبحانه وبحمده نعم فهذا من جنس الأفعال ولا ينافي هذا أن بصره وأحاطوا بكل شيء سبحانه وبوبرحمته و بكل شيء بصير لا ينافي هذا ذلك فهذا من جنس الأفعال قال ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم ولا يزكيهم أي لا يطهرهم, أي لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم صلى الله عليه وسلم طيب ولهم عذاب اليم قال بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريق يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون قوله تعالى إن الذين يشت... قوله الذين نعم قولوا تعالى وإن منهم لفريق قال اختلفوا فيما نزلت على قولين احدوا ما ان نزلت في اليهود رواه عطينا بن عباس وثاني ان نزلت في اليهود والنصارى رواه الضحاك علي بن عباس قوله تعالى وإن منهم لفريقا تقدم معنا ذكر الفريق والطائفه واضح يلوون ألسنتهم بالكتاب ومعنى يلون ألسنتهم قال يقلبونها بالتحريف والزيادة واضح يقلبونها بالتحريف والزيادة نعم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب أي لتظنوه أن هذا المحرف مما أنزل الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله كله تقدم معنا في البقرة في نسبة المبدل المحرف إلى الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون من عباس في تفسير بن جرير يقول رضي الله عنهما وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب قال هم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله صلى الله عليه وسلم وهذا من وجود تحريف وانا شرحته في آيات البقرة التحريف كان أنواع منه تحريف معنوي يعطيك معاني في الترجمة يقول لك المراد كذا والمراد كذا وهذا يشبه طريقة الجهمية في المنتسبين الإسلام طبعا يشبه طريقة الجهمية مع كتاب الله وضع أنه يأتيك الآية حرفها صحيح ويقرأ الجامع بالحرف الصحيح يقول الرحمن وعلى العرش استوى". لكن يستوي لكن يقول استوى بمعنى استولى المراد استواء المخلوقات المراد أن يكون كذا ويعطيك معاني هذا يسمى تحريفا وضع هذا يسمى تحريفا صوت موجود جمع ومنه تحريف يرجع إلى كتابة كتب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليه المشنات وما عطف على كتاب الله وليس منه فيكتبون قل كذا من عند الله هذا نوع النوع الثاني الزيادة يزيدون أشياء مثل حط حنطة واضح هذي زادوها هم أنفسهم هم لذلك اليهود ومشيوخ التحريف هم أئمة المحرفة هم أئمة التحريف في, في, في, في المنحرفين في هذه الأمة وشيوخهم اليهود فهذا الذي ذكره هنا ابن عباس أنهم وإن, فرق وإن منهم لفريق يلون أرسنتهم بالكتاب قال هم اليهود كانوا يزيدون في الكتاب ما لم ينزل الله يزيد حروف إيش موجودة في الكتاب هذه وش في الرافضة, الرافضة يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا علي صهرك قلت زيادة في المصحف صحابة أسقطوا هذا من وضع لذلك الرافضة في قولهم لذلك الرافضة في في التحريف كانوا على أضرب وأصناف لم يكونوا صنفا واحدا ولو طريقا واحدا يعني قولهم طيب كل فهذا كله يدخل في أنواع كل هذا يدخل في أنواع التحريف طيب ثم قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة طبعا هذه تقدم معنا كثيرا ما كان قلنا شدة الامتناع يعني لا يكون في الحال ولا الاستقبال ولا في من, من جميع الوجوه قال المصنف قوله تعالى ما كان لبشر في سبب نزولها ثلاثة أقوال أحدها أن قوما من رؤساء اليهود والنصارى قالوا يا محمد أتريد أن نتخذك ربا فقال معاذ الله ما بذلك بعثني فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس والثاني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نسجد لك قال لا إنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله فنزلت هذه الآية قاله الحسن الوصري هذا رواه عبد حميد في تفسيره والثالث أنها نزلت في النصارى نجران حيث عبد عيسى قاله الضحاك ومقاتل هذا سبب النزول كلها تبين لك معنى, معنى اتخاذ البشر أربابا اتخاذ البشر أربابا ليس شرطا يقول الذي يتخذ البشر أربابا أن يكون يقول أنه يخلق ويرزق ليس هذا الشرط ليس شرطا ليوصفي أنه اتخذ البشر أربابا فاليهود قالوا يا محمد تريد أن اتخذك ربا هذا وجه الوجه الثاني السجود فمن كان يسجد له أو يركع له ويصرف له نوع من نوع عبادة فهذا اتخذوه ربا ومعبودا من دون الله حينا والثاني في عبادة النصارى إيسى وإيسى عبد بالشفاعة والسؤال والاستغاثة وغير ذلك أن يندونه ويستغيثون به النصارى كما معلوم من أصل دينهم هذا كل من اتخاذ البشر أربابا هذا كل من اتخاذ البشر أربابا إذن قال الله عز وجل ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة قال مصنف وفي معانا بالبشر قولا حدوما محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن قال ابن عباس وعطاء والثاني عيسى والكتاب الإنجيل قالوا الضحاكم مقاتل أصل فيها أن للتعمين عن أي بشر وهذا فقط بعد ذكر أفراد العام سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نبي الله عيسى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي قال قوله ومعنى الايه قبل ذلك قال والحكم والفقه والعلم قالوا قتاد في اخره ومعنى الايه انه لا او معنى لا يجتمع لرجل النبوه والقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لأن الله لا يصطفي الكذبه قوله ولكن كونوا اي ولكن يقول لهم كونوا فحذف القول اودا حذف القول لدلالة الكلام عليه فأما الربانيون فيروع عن علي رضي الله عنه أنه قال هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها وقال ابن عباس بن جبير هم الفقهاء المعلمون وقال قتاد وعطاهم الفقهاء العلماء الحكماء فالرباني قال هنا واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون وقال ابو عبيد قاس بن رحمه الله أحسب الكلمة ليست بعربية إنما هي إبرانية أو سريانية وذلك أن بعبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين وقال عبيد إنما عرفها الفقهاء وهل العلم قال وسمعت رجل عالما بالكتب يقول هم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي وحكى ابن الأنبار عن بعض اللغويين الرباني منسوب إلى الرب لأن العلم مما يطاع الله به فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة كما قال رجل لحياني إذا بالغوا في وصفه بكثرة لحيان قولوا تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب في قراءة تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وفي قراءة تدرسون قال المصنف والدراسة القراءة ومعنى الكلام ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدي العلماء والحكماء لأن العالم إنما يستحق هذا الإسم إذا عمل بعلمه نعم فهذه الآية فيها أعظم باعث لمن علم أن يعمل وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه وتعالى في فاته يدلك أن العالم ليس ربنا. يعني هذه الذي يعتقد في العالم العصمى سواء كما يقول الروافض مثلا في العمى الاثنى عشر ومعلماء رحمة الله عليهم وبرآه مما يقول الرافضة والأجلس لكن لا يوجد عالم معصوم يعني ما تعتقد في العالم العصمى العصم يعني عدم الخطأ واضح لا بد يقع له السهو لا بد يقع له النسيان يقع له الغفلة لك يقول له بحسبها فليس شرط العالم أن يخطئ يغطي ولكن شرط العالم أن لا يكفر لا يبتدع بضعة ضالة ماذا شرطه لحرف الحراف كله عن الإسلام والسنة لكن الخطأ ورد سهوا ونسيانا وغفلة ورد لا, لا لا يعصم منه أحد إلا من وفقه الله الأمر الآخر أن الآية نبهت إلى هذا المعنى أن العالم الرباني هو الذي يربط الناس بالعلم لا بذاته ونفسه ومراد في الرسل والانبياء الخطاب كان للرسل كنا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فإن الناس لا يعتقدون فيهم بذواتهم صلوات الله عليه وسلم ولا دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم ولكن دعوهم إلى عبادة الله فهم الخلق للخلق وهذا شأن العلماء أن يكونوا كذلك ومن تفهم ضلال الذين بنوا أصل دينهم على تعبيد البشر للخلق مثل الرافضة مثل الصوفية الغلاة هؤلاء أصل دينهم لما تدخل مثلا تعرف الطرق الصوفية مثلا عندهم, عندهم في الدخول الطريقة والتزام أورادها تعظيم الشيخ يقول لك هكذا لا بد أن تكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله ومن قال لشيخه لا لا يفلح هذا من أداب التصوف هكذا من قال لشيخه لا لا يفلح لماذا لا يقول له لا يقول له لا نعم إذا أخطأ كله لا أخطأ فيش إشكال هو يقول لك لا إذا قلت له لا لا تفلح ثم يقول لك من قلد عالما لقي الله سالما هكذا يطلقونها هي مقصود بها القول أنك تتبعوا لجميع قواله فهذه الطريقة التصوف هذا قد صار إلى بعض المدعين للسنة والوالالالالافية. تيجي عندهم هذا معل يقول العلماء قالوا نحن مع كابر طيب مع الأكابر. أكابر هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكابر هم أصحاب النبي هم هم العلماء بعد الانبياء الكابر هم التابعون بعد الصحابة هكذا تبدأ من البداية هم الأكبر جئني ثلاثة أربعة كبار في السن تحصرهم في منطقة معينة أو في لجنة معينة أو في أي معينة تقول يا ذو كبار ذو كبار العلماء هذه كلها من تلاعب في هذا العصر تلاعب بالحقائق العلمية إذن ربنا يقول ولكن كونوا, كونوا يا علماء ربانيين لا تكونوا أربابا العلماء كما يقول أحنف بن قيس لا تكون ربا لا تدعي نفسك ذلك يعني تتعامل مع الناس كأنك رب من دون الله صلى الله عليه وسلم إذا العلم دعا لنا في نفسك كفر ومن دعا كفر لكن أنزل الناس ما نزله نعم ولكن كونوا ربانيين قالك علم منسوب إلى الرب لأن يعبد الخق له سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وتعلمون كتاب وبما كنتم تدرسون أي تقرؤونه والمدارسة هي القراءة وبما كنتم تدرسون يعني هذا كله ربط الناس بالعلم لأن ربط الناس بالعلم الوحي المنزل نعم هذا يعبدهم لربهم سبحانه أما ربطهم بالأشخاص وربطهم بالناس فلان واختاء ولذلك الحي لا تؤمن على الفتنة الحي ينقل لك الخير ينقل لك الهدى ينقل لك السنة ينقل لك الأثر فما لم ينقل لك وأتاك برأيه فلا حاجة لك في رأيه هذه القاعد صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا في حق التوحيد هذه الصورة هذه تعرف كما قلنا في بدايتها إلى أن نقرأ ومن يبتغي الإسلام دينه ونحن نتعلم في حقيقة الإسلام لا إله إلا الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أ يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون سبحان الله قولوا تعالى ولا يأمركم على قراءة العطف قرأ ولا يأمركم على الاستناف وقرأ ولا يأمركم بنصب الراء على العطف لأنه قال الله عز وجل قبلها سبحانه وتعالى قال ما كان لبشرا ليوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم لما تقدم أي ما كان لبشر أن يأمركم هذا المعنى أما من رفعه فعلى للسئلاف ولا يأمركم قال ابن جريج ولا يأمر يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم السياق كما تقدم بعضهم قال نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون يعني الذي يتخذ الأنبياء أربابا كما تقدم يسجد لهم يركع لهم يصرف لهم العبادة يستغيث بهم يسألهم كما اتخذت النصارى عيسى ربا أو يقول عنهم أرباب من دون الله يعطيهم حقوق الربوبية من النفع والضر العام والتام هذا يكون عبدهم من دون الله هذا حقيقة سواء في نبي أو في بشر هذا كافر إذا قد أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم المسلمين ثم قال الله عز وجل ثم قال الله عز وجل بعد ذلك واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لاتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك هم الفاسقون قوله تعالى وإذاخذ الله ميثاق النبيين وإذاخذ الله ميثاق النبيين قال ابن عباس الميثاق العهد وفي الذي أخذ ميثاقهم عليه قولا حلوما أنه تصديق تصديق محمد صلى الله عليه وسلم إذا الميثاق للعهد اللي عليهم أن يصدقوا بمحمد إذا أدركوا صلى الله عليه وسلم ويتبعوه إذا أدركوه ويصدقوا به فيما أخبر الله عنه ويتبعوه إذا أدركوه روى ذلك عن علي بن عباس وقتاده والسدي والثاني أنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمنن بما جاء به الآخر منهم قاله طوس. قال مجيد الربيع بن أنس إذن الثاني أنه أخذ ميزاق الأول من الأنبياء ليؤمنون بما جاء به الآخر منهم قاله طوس طيب وإذا الله ميزاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فضح. ثم جاءكم رسول مصدق لمن معكم يعني لما آتيتكم عنها لأجل إيجاء إياكم بعض الكتاب والحكم ثم لمجيء رسول مصدق كلما معكم لا هنا لم التعليل يعني لأجل ذلك أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنوا النبي ولا تنصروا معه. طيب قال ثم جاءكم رسول قال علي رضي الله عنه ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد إن بعث إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي يؤمنون النبي ولا ينصرنا وقال غيره أخذ ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا والإصرها هنا العهد في قول الجماعة الإصرها هنا العهد في قول الجماعة وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون النبي ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري يعني عهدي قالوا أقررنا طبعا إقرارنا إقرار التزام بالعمل يعني طيب قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال وفي من خطب بهذا قولا يعني بالشهاده حدوم أنه خطاب للنبيين ثم, ثم فيه قولا حدوم أن معناه فاشهدوا على أممكم قال علي بن ابي الطالب رضي الله عنه والثاني فاشهدوا على أنفسكم قال مقاتل والثاني أنه خطاب للملائكة قال سعيد بن المصير فعل هذا يكون كتابة من عن غير مذكور يعني يوم أن أخذ الله عليهم الميثاق طيب ثم قالت تعالى فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قبل ذلك قال فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تولى يعني أعرضت عما ذكر بعد ذلك الميثاق فأولئكم الفاسقون يعني الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى في تفسير بن جير الطبري قال علي رضي الله عنه قال فاشهدوا يقول فاشهدوا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشهدين عليكم وعليهم فمن تولى عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون هم العاصون في الكفر هذا قول علي رضي الله عنه وتفسير الطبري قال سبحانه وتعالى بعد ذلك افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون قوله تعالى افغير دين الله يبغون قال ابن عباس اختصم اهل الكتابين فزعمت كل فرقه انها اولى بدين ابراهيم عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين بريء من دين ابراهيم فغضبوا وقالوا والله ما نرضى بقضائك ولا ناخذ بدينك فنزلت هذه الآية والمراد بدين الله دين محمد صلى الله عليه وسلم وله أسلم قال انقاد وهضع وقال طوعا وكرها الطوع الانقياد بسهولة والكره الانقياد بمشقة وفي معنى الطوع والكره ستة أقوال ما أن إسلام الكل كان يوم الميثاق طوعا وكرها الميثاق الأول من ظهر آدم عليه السلام. رواه مجاهد عن ابن عباس الأعمش عن مجاهد وبه قال السبي والثاني أن المؤمن يسجد طائعا والكافر يسجد ظله وهو كاره يعني الكافر كاره السجود. أما ظله يسجد روي عن ابن عباس ورواه عن ابن نجيح ورواه ابن أبي نجيح وليس عن مجاهد والثالث أن الكل أقر وضع بأنه الخالق وإن أشرك بعضهم فإقراره بذلك حجة على إشراكه هذا قول أبي العالية رواه منصور عن موجاهد واضح كل الإسلام اسلام الكائنات يعني إسلام الكافرين المربي إيمان الكافرين في الربوبية يعني انقادوا في الربوبية اسلموا في الربوبية يعني انقادوا فيها وهذا لا يدخلهم في أصل الإسلام آآ آآ الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والرابع أن المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم مخافة السيف هذا قول الحسن والخامس أن المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه في ذلك الوقت هذا قول قتاد والسادس أن إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلتهم نعم هو أمر الله كوني فهذا يخضع له المسلم والكافر لا يقدر أحد أحدهم أن يمتنع من جبلة جبله عليها ولا على تغيرها وهو معنى قول الشعب إنقاد كلهم له هكذا جاء في تفسير طبري بن نبي حاجم كلهم له يعني انقاذ خضوع في الربوبية وإذا قهرهم سبحانه وتعالى بربوبيته العامة فكلهم تحت أمر الله الكوني قضائه سبحانه فيهم نافذ وأمره وحكمه الكون فيهم ماضي ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وإليه يرجعون وإليه يرجعون أيلى الله سبحانه وتعالى نكتر إباد القدر إن شاء الله ونتم في مجلس قادم إن يسر الله تعالى وأعال بمني وفضل وكرم وحسانه إنه سميع قريم مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا